أقيموا صفوفكم واعتدلوا فراصوا الخلل الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مَا يَكُن لَّهُم آيَةٌ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ أَن يُعْلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم ما كانوا به كَذَلِكَ سَلَكْنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هل نَحْنُ مُنظَرُونَ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 السلام عليكم ورحمة الله السسلام علييك ورحمة الله السسلام علييكم ورحمة الله السسلام علييك ورحمة الله